إ هَدَيْنهُ السَّبلَ إِمَّا شكِرَ وَإَِّ كَفُور إِا أَتَدَناَ للِكافِرينَ سَلاسِ لَ وَأَوْل لَ وَسَعير إِ الأبَرار يَشْربونَ مِن كَأسٍ كَانَ مِزاجهَا كَافُور عينَ يَشَّبُ بِهَا عبَادُ اللَّهِ يُفَجرونَهَا تَفجير يُفُونَ بِ نذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطير وَيطَعمُونَ الطَّامَ عَلَ حُِّهِ مِسكِنَ وَيَتمَ وَأَسِرا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلًا عينا فيها تسمى سلسبيلًا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤًا ام منثورا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 وَمِنَ mən ləyəl لَهُ ləhəm, və səbhəh ləyəm təqiqələ. Ən həələk yuhibbun ləyələtə, və yəzərərəm və rəyəm yəvmə fəqilə.